زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ المآب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 ومختلف الذين أهتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيهُ الحساب فَإِنْ حَادُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِيَّالِ اللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِلَّذِينَ أُهْتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ هِتَدَوْا إِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ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 ألم تر إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك لأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أيام معدودات وغرهم في, وغرّهم في دينهم ما كانوا يفترن فكيف إذا جمعناهم ليوم إلا قريب فيه ووفيت كل نفس إما كسبت كل نفس إما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء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 تود له أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم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 إذ قالتِ مُرَأَةٌ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَاعْتُهَا أُوسَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ ذَكْرُكَ الْأُوسَى وَإِنِّي سَمِيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكِ وَذُرِّيَّتِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا أَتَى خَنَا عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مريم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 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى ابن مريم اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيّه في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهله ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسني بشر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 ومصدق لما بين ذئي من التوراة ولو حن لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتم بآيات من ربكم فاتقوا الله راضيون إن الله ربي وربكم فعبدوا ماذا شرط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أوصاري إلا الله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 فَمَنْحَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ عَالَوْ فَقُلْتَ عَالَوْ نَذْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِ الْفَنَجَعَ الْلَّعْنَةَ اللَّهُ عَلَمْكَ أَكْثِرِينَ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 ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين السبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمن قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمه الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم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 ثمم يقول لِن أسكُ عبادَ ال دون اللهِ وَ ك وَ ك رَبَّ إجين بماَا قنتُم تعلممونَ الكتابَ بما قُم تَدسُون وَلَا يأمرَكمأَنْ تَتخذُ المَلائكَةَ وَالنَّ بِجِينَ أربابأَعموعكم بالِالكُفرِ بعد إِذ أنتُم مسلمُون وأخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم إن كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا به ولا تنصرونه قال أقرتم وأخذتم على ذلكم اصري قالوا أقررنا قال فشهدوا لنا معكم من الشاهدين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 وما أوت يوموسا وعيسى والنبيون من ربهم والأسباط وما أوت يوموسا وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون وما يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهد الله قوما كفروا بعدهم أنهم شهدوا وشهدوا أن الرسول حقهم وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين أفياء يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله رفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك, وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليب وما لهم من ناصرين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 ضربت عليهم الظلمة وإنما ثقفو إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباو بغضب من الله وباو بغضب من الله وضربت عليهم المسنة ذلك بأنهم كانوا يكرهون آيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عفوا وكانوا يعتدون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 وما يفعلوا من خير فلن يكفره والله عليم بالمتقين ان الذين كفروا لن تنفعهم اموالهم ولا أولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون مثلهم هم يظنون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها عاصف كَمَثَلِ رِئِيْحٍ فِيهَا وَسَرٌّ أَفْصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْتَخِذُ بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالَهَا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 إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفعكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلاء إن تصبروا وتتقوا يأتكم من فوريم هذا يمدكم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين وما جعله الله إلا بشرا وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به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 ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه أنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تأو قتلا انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيدزي الله الشاكرين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 والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واصرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيع الذين كفروا يردواكم على أعقابكم يردواكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولك وهو خير الناصرين سنقي في قلوب الذين كفروا رعب مما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وما أهون النار بسمة أذل مين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 إذ تُصَادُونَ ولا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَسَابَكُمُ الْغَمَّ بِغَمٍّ لِّكَي لا تَحْزَنُوا على مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ والله وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ وطائفة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 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقائلوا لإخوانهم وقائلوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا لو كانوا عندنا ما آتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِنَّ اللَّهَ يُحْشُرُون فبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِأَنْتَلَهُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ تَفَضَّلَ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله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 يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوْ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ نُصِيبَةٌ قَدْ أَصَابَتُمْ مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٌ وَمَا أَصَابَكُ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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو ثب بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيل وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لو كفرا عنهم سيئاتهم ولو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 يا أيها الذين آمن أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون